سيان البحيرات سيان المصبات سيان العطش جاي شي عطش الماي سيان البحيرات سيان البحيرات إلي صوب لي البحار ماي بیع روحا هذا عطش يا عطشان اسلي لوح ام ودم ما كانت جينز بحيرات الحسين بميها مطروحة تنبع كرامات نذل هيهات يا صاحب الراي تعطش الماي سين البحيرات سين البحيره سين البحيره سين المصب سين العطش جاي سين عطش ماي الشاك صدر الحسيني وفاك علي مجرى الشعور بعد كلها من ناوي الزمان ندرى ايوة روات رقاية وشور شربتي الحرة والفاطميات شربا هنيات تسلم يا وفاي شي عطش الماي سين البحيرات سين البحيرات سين البحيرات المصب يا ني اللي عطش جاي يا عطش ماي يا ني قِسْ وَمْ حَيْرِ الْمِقْيَاسِ شَفِئْنَا عَلَمَا يَصْبَحُ عَلَى النَّاسِ وَسُؤَالِ الْجُرُفِ مِنَ سين المحيطات هاي العلامات حاضرنا والجاي شي عطش الماي سين البحيرات سين البحيرات سين البحيرات سين المصبات سين العطش الشمال سيال البحيره سيال البحيره الطش حين بين حروب ريحات سنين بتسموات دم يجري بالذات ما في الحتادهي شي اطش الماي سين البحيرات سين البحيرة سين البحيرة سين المصبات سين العطش جاي في عطش الماي سين البحيرة سين البحيرة جاني hasi an jari li shish man shur vaymor natari حسيني الكل موالي رغم المسافات وسط الحشيبات رحمة على دنياي شيعطش الماي سين البحيرات سين البحيرات سياد البحيرات سياد البحيرات أداء الرادود الحسيني أحمد المله كلمات الشاعر الحسيني حيدر النسيراوي الهندسة الصوتية والتوزيع علي الجزائري